لَهُ قَضَى لَّنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي علمك عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ